وَكَذَلْ فَتَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً مُنْشَآءَ وأنشأنا, وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَنْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَسْلَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إما كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى دعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء والأرض فَإِذَا لَهُ وَلَّى الَّتَقَضَّى لَهُ مِن لَّدُنَّا لَّتَقَضَّى لَهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّهُ فَاعِلٌ بِمَا يَقُولُ بَلْ نُقَذِّفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَادِقٌ وَلَهُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَتَرُونَ أَمْ يَتَقَوُّونَ آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن افتقدوا من دونه آله كلها تنظرها نكن كل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم